111. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا 112. أيحسب أن لم يره أحد 113. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين 114. فلقتحم العقبة وما جراك مالعقبه ما فكر قبه فكر قبته او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيم من ذا مقربه او مسكينا دام تربه ثم اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصدة